مَن يَعْمَلْ مَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرْكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ وَلِلَّهِ ذُنُو الدّسَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدَاخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ نَعِيمٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالِبِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ضِعْفًا بِاللَّهِ غَنِيمَةً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 مَا كَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوقِرُوهُ وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يدء الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه وَمَن أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم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 قَالُوا لَدَرُّ وَسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ يؤمن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 مَا كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى غَنِمَةٍ لِّتَأْخُذُوهَا تَارِكُونَ النَّابِيَّ يَتَأَخَّرُ عَلَيْكُمْ يُرِيدُونَ أَن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 قُلِلمُخَلَّ قل فينَ مِنْ الأعوَابِسَةُ دَوونَ إى قَوْمٍ أُلبَاء شَدد تُ قاتِلونَ وَم أَسْلِمُ فَإ تُطيَُؤ تِكُم وَام أَجَوًا حَسَنَا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 ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تبري من تحفها الأمهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَتَاهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةٍ يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمُ هَٰذِهِ فَعَجَّلَ لَكُمُ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 وَلَوْ قاتلكم الذين كفروا لولوا الأببار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولم تجد لسنة الله وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَغْضٍ مِّن بَعْدِ أَن أَرْسَلَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا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 ومعذابا اليما اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحنيه حنيه الجاهليه فانزل الله سكينه فانزل الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَتَ التَّقْوَى وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَتَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَقَدْ خَذَلَ اللَّهُ رَسُولَهُ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 والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم رفك عن سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيما هم في وجوههم من أثر وجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شقاوا فاذره فاستولض فاستوى على ساق فاستوى جِيبُ الزُّرْ وَعَلِي يَدِهِ مُلْكُ الْفَارِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عظيما.